بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة أما احتجاجهم بقول قولهم من الله خالق كل شيء هذا حق إن الله خالق كل شيء ولكن يدخل في هذا الشيء قدرة الإنسان وفعله أنه خلقها وجعلها إليهم هم يختارون بها ويفعلون بها المقصود ان هؤلاء قابلوا أولئك قابلوهم تماما وهؤلاء قالوا يقول أهل السنة إن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا حتى الدنيا لا يمكن تسكم عليه لأنه لا بد أن يؤخذ الفاعل بفعله لا بد أن يسأل ولهذا قالوا ينبغي أن يعامل هؤلاء بمذهبهم حتى يرجعوا وكيف يعاملوا بمذهبهم وإذا لقيت أحدهم فصكه في وجهه وكلت الأمني هذا ليس فعلي أنا مجبر على ذلك أنا لا فعل لي هل يرضى لا يمكن يرضى أبدا يقول هذا مقتضى دينك ومذهبك أن الإنسان ليس له فعل فإنما هو يمزل في الآلة المدار فأنا يديرني غيري ما لي فعل كذلك إذا حركت ماله وإلا فالمقصود أن هذا المذهب مذهب خبيث لا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا ولكن الفائدة في ذلك أن يتبين أن هذين المذهبين أحدهما باطل بلا شك والصحيح الصواب أن كليهما باطل إلا أن فيهما شيء من الحق وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله في الجملة ولكن جعل من جعل له قدرة يقدر بها وجعل له اختيارا يختار به وبهذه القدرة والاختيار كل امر ونهي فيستطيع أن يفعل المأمور ويترك المأمور فله اختيار في ذلك ولو كان الأمر كذلك ما يكون فيه فرق بين الإيمان والأكلم والشرب والقيام والجلوس والمشي وغير ذلك ويقولون ان الله جل وعلا يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يقولون نفى الله جل وعلا النبي الرمي فيجابون ان يقال لهم المنفي غير المثبت المثبت للرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الحصبة وتحريك يده نحو الكافرين أما إصال التراب إلى أعينهم ومناخرهم فهذا إلى الله فعل الله ليس بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي نفي هو الإصال والمثبت هو أخذ الحصبة وتحريك يده نحوهم فهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يقال في كل ما احتجوا به واحتجوا بحديث الحديث الذي مصطحيحين حديث موسى عليه السلام لما قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنه فأراه الله إياه فقال له أنت آدم أبو البشر قال نعم قال لماذا خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنه فقال فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة كم وجدت في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق فأفى آدم ربه فغوى قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى, فحج آدم موسى يعني غلبه بالحج فقالوا هذا دليل لنا على أن الإنسان يحتج بالقدر وأنه وأن حج صحيح ويكون ليس له اختيار ويقال لهم احتجاج موسى عليه السلام آدم عليه السلام على المصيبة بالقدر وليس على الذنب وموسى لا يمكن أن يلوم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز أن يعاب على المرء ذنبا قد تاب منه إن هذا منهي عنه وهو ضلال ولو كان كذلك لقال له آدم عليه السلام انت قتلت نفسك فلماذا قتلت النفس ولكن علم آدم أنه تاب وأن الله تاب عليه فلا يجوز ذكر ذلك فالاحتجاج يقدر على شيء وقع ولا يمكن استدراكه وهذا المصيبة اما على امر يفعله الانسان فهذا لا يجوز لانه له سبيل للخروج منه وهو التوبه وترك الذنب فلهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب اما المعائب فالسبيل فيها أن المرء يتوب يتوب إلى الله جل وعلا نعم قال رحمه الله وقال آخرون وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقات من المتقدمين والمتأخرين إن الله تعالى ذكره وفق أهل الإيمان للايمان وأهل الطاعة للطاعة وخذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم وعصوا أمره يعني وفق يعني أنه زين لهم الإيمان وحسنه في قلوبهم وخلق الهدى في قلوبهم فالله جل وعلا ذكر الهدى في كتابه جل وعلا وجعل قسما منه إليه فقط وقسم آخر منه إلى رسوله يعني إلى العبد فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله ومعنى هذا أنك توضح وتبين وتدعو للترغيب والترهيب. فهذا هو الهدى الذي يكون للمخلوق الداعي إلى الله وقال جل وعلا في آية أخرى إنك لا تهدي من أحبذت ولكن الله يهدي من يشاء فهذا الهدى هو خلقه في قلوب الناس فهذا الى الله فقط وهو فضله اذا تفضل على العبد خلق ذلك في قلبه وحبب اليه الهدى وزينه في قلبه اما اذا زين في قلب الانسان سوء العمل وراه حسنا. فإنه يظل ويهلك ولهذا صار الناس قسم مهتدي بفضل الله وقسم ظل وكل الأمر إلى ذلك الضال فظل يعني أن الله منعه فضله وليس في ذلك ظلم بل هذا أدله وهو جل وعلا أعلم حيث يجعل فضله ويمنع فضله الموضع الذي لا يليق به ولا يحصل كما انه جل وعلا اعلم باستحقاق الثواب من استحقاق العقاب على هذا السبيل والله ليس بظلام للعبيد تعالى وتقدس فهو كامل العدل كما سبق أن النفي لا بد في حق الله أن يتضمن كما لا ضد المنفي نعم قالوا فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره وهو توفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له نعم يعني بتوفيقه وهو توفيقه للمؤمنين اختيار من العبد له يعني ان الاختيار مخلوق للعبد والقدره كذلك القدره على الفعل فان الله لا يكلف نفسا الا وسع ولهذا سقط التسبيب عن المجنون انه ليس له ليس له فكر وعلم بذلك وعن النائم حتى يستيقظ وعن الساهي حتى يذكر أو لا يؤخذ إذا نسي وسهل بد من أن يكون فكره موجود ومقدرته وكذلك يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والوسع هو القدرة لا يسعها بقدرته نعم قالوا ولو كان القول كما قال في القدريه الذين زعموا ان الله تعالى ذكره قد فوض الى خلقه الامر فهم يفعلون ما شاءوا ولبطلت حاجه الخلق الى الله تعالى ذكره في امر دينه وارتفعت الرغبه اليه في معونته اياهم على طاعته قالوا يعني هذا قول أهل السنه مجيبين على الضلال وكان القول كما قلتم يعني أن الله فوض الى خلقه العمل يعني أنه جعلهم هم الخالقين لي كيف يعني يقول هم يخلقون فعله ويكون الله جل وعلا جعلهم خالقين يكون تناقض هذا الله خلق العبد بجملته بكل ما فيه لكنه جل وعلا خلق فيه القدرة والاختيار وجعل ذلك إليه بالفعل الذي كلف به فكلف بالشيء المستطاع وقيل له افعل إن فعلت فلك الجزاء وإن أحجمت وبيت فلن تفوت فلك العقاب فصار يفعل الإيمان او الكفر باختياره ومقدوره بدون أن يرغم على شيء ما يجد حدا يرغمه كما أنه يجد من نفسه أنه يفعل ذلك بقدرته واختياره الأمر في هذا ظاهر خففي والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الذي لا يؤمن به إيمانه باطل وهو معاقب لعقاب الله جل وعلا نعم قالوا وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويسددهم ما يدل على فساد ما قالوا يعني ان الله أمر بعباده العبادة هي التي خلق لها فقال يا أيها الناس عبدوا ربك هل مثلا يؤمرون بشيء يعني يؤمرون بشيء لا يستطيعونه كما يقول القدرية الجبرية أو أن الله جل وعلا يأمرهم بما يستطيعون وليس معنى ذلك أنهم هم الذين يخلقون هذا الفعل لان المرادل لارتعد اسباب ومن الاسباب تحسين هذا الشيء وتزيينه في قلوبهم وشكريهم ومن الاسباب ذكر الثواب وذكر العقاب إن المؤمن يخاف من عقاب الله اذا اقدم على معصيه الله ويخاف كذلك اذا لم يفعل وهذه الحكمة حكمة في كون الإنسان كلي بهذا ولكن الناس فسمعهم الله جل وعلا بينهم مطيع وعاصي وبعضهم خلق للنار فصان يصف وصار يصنع ذلك بفعله ومقدوره الذي هو فعله حقيقة فإذا كفر فهو فعله حقيقة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 قوة على الكفر وجب ان لا يكون لله جل ثناؤه خلق هو اقوى على الايمان والطاعه من ابليس هذا فيه تعقيد شوي يعني كلامه هذا اسلوبه رحمه الله اسلوب جيد ورفيع ولكنه يعني ليس على اساليب المتاخرين جد فهم وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصرة الله ما يطيقه الصمائر هذه تجلى اعادتها إلى تعيين ما تعود عليه حتى يتبين الكلام قوله وقالوا قالوا ولو كان القول كما قال المرتزب من أن الله من أن من اعطي معونه على الإيمان فقد اعطيها يعني أنه يخلقها يعني أنه يخلق الإيمان ويخلق الكفر كما تقول لو كان كذلك وجب أن لا يكون لله جل شأنه خلق يعني خلق في الإنسان انه ما خلق له القوى خلق له القدرة على الطاعة يكون أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس يعني أن إبليس يأمر بالمعصية فكيف يؤمر الإنسان بمعصيته وهو لا يقوى هذا رد على الجبرية وأما الرد على القدرية قال إن الإنسان هو الذي يفعل الإيمان ويفعل الكفر بالاختيار والقدرة التي خلقها الله فيه فيكون الله جل وعلا هو خالقه وخالق قدرته واختياره ولكنه جعل القدرة والاختيار اليه طلقها وجعلها إليه وقال إن طريق الهدى هذا الذي أمرت به وأه باستطاعتك فإن فعلته باختيارك المخلوق لك استحقيت الثواب وإن فعلت الكفر باختيارك وقدرتك المخلوق لك استحقيت العقاب فيكون هذا جوابا للطائفتين نعم قالوا وكان واجبا أن يكون ابليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة. قالوا لو وكان قالوا وكان واجبا أن يكون ابليس ما يعني المقصود ما واجب أن يكون هذا الشيء كما هو ان يكون ابليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزله لأنه. لان ابليس يعني اعطى باختياره وقدرته إن الله امره ان يسجد فابى فهل الاباء هذا هو خلق الله او انه فعل ابليس وما كون الله قدر عليه ذلك فهذا كما سبق أنه عبارة عن علم الله فيه وكتابته هذا الشيء فلا يكون ذلك مرض له بل هو فعل ذلك باختياره وفعله فهو الذي ضل بنفسه نعم قالوا وأخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه هذه أمور عقلية يعني جدلية قل لو كان كما تقولون فالإنسان فيه أنه أنه يخلق فعله ويخلقه وجب أن يكون عنده الكفر والإمام معا هذا ممتنع فدل على أن الإنسان له اختيار، يعني موكول إليه ويختار الشيء وكذلك جعل فيه تمييزا للضار من النافع وجعل له عقلا يعني يدرك به الامور التي تنفعه ويدرك الامور التي تضره ويختار ما فيه النفس وكل هذا عن عما يمن الله جل وعلا به على عبده فانه لا قدرة للعبد مستقله عن مشيعته وارادته يبقى من وراء ذلك كله فضل الله عليه كونه يزين في قلبه الإيمان يحسنه ومن ذلك أيضا ذكر الثواب وذكر العقاب فإنه من الأسباب أسباب الإيمان أما الكافر فإنه لا يبالي ويغطى على قلبه فيرى الحسن حسن سيئا والسيئ حسن افمن زين له سوء عمله فراه حسنا انه لا حيله فيه ولهذا الانسان يجد ذلك ظاهرا فمثلا الذي يختار الفسق ويختار الكفر لو قاتلته تثرده ما فطعت ذلك فهو يقاتل صار مع جند الشيطان يقاتل أهل الحق ويرضى بالباطل ولو قلت له انك سوف تقوم في جهنم من بقيت على هذا الشيء يقول لك وإن كان أنا حر أصنع ما أريد نعم قالوا فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدنا أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة بعجز في محلها فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحدة في جسم واحد يعني هذه كلها يعني أمور جذلية عقلية ونحن نكتفي بما ذكر الله لنا وبينه في كتابه أوضح من هذا الجدل وأذين إن الله يهدي من يشاء ويظل من يشاء ونعلم أن الهدايه والاضلال لها أسباب يخلقها الله جل وعلا في قلب العبد وكونه جل وعلا له فضل يتفضل به على عبد اذا شاء واذا شاء منع فضله من هذا العبد فاذا منع الفضل لا بد ان يضل فلا يهتدي ولهذا اهل الجنه يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ف الايمان والعمل الصالح هو بهدايه الله جل وعلا اما قوه الانسان وفكره ونظره فقد يعجز عن ادراك ما فيه سبب سبب, سبب العذاب الثواب في الجنه والجنه صارت غيب ليست مشاهده وأكثر الناس لا يؤمنوا بها بل بعضهم يكفر بذلك ويقول إنها لا حقيقة لها، وبعضهم يقول الشيء الحاضر وإن كان قليلا أحب الي من أمر موعود بعيد لا اريده ويفعل ذلك باختياره مع أنه يعني يقول في عقله يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون يكون عنده الشك والتردد أما الذي أداه الله فهو يجزم لذلك جزما يقينيا ويعمل لهذا وهذا علوم هذا الشيء من اختيار الإنسان ومن فعله ولكن من ورى الاختيار كما سبق بداية الله جل وعلا والهدى فضله جل وعلا يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء إذا منع العبد الهدى فلحلت فيه ومن هذا القبيل يعني من هذا السبب صار الذل لله ودعاؤه أمر لازم لا بد منه، وهذا من حكمة الله جل وعلا كونه خلق الإنسان وجعله عبدا، فلا بد أن يدل لربه ويرغب في فضله ويسأله ذلك. إذا سأل ذلك فإن هذا السبيل إلى الهداية، ولهذا أوجب علينا جل وعلا من فضلا منه أن سأله في كل ركعة من ركعات الصلاة. أن يهدينا إلى صراطه المستقيم لولا أنه مثلا الهدى يحتاج إلى توفيق الله وإلى تسديده وإلى خلق شيء يكون في قلوبنا ما صار لهذا التكرار فائدة من الدعاء دائما في كل ركعة كما أن هذا ايضا يدل على أن الهدى يتفاوت وانه قد لا يحصل الا بعضه وانه اي هدى يحصل لها ان وراه هدى ايضا فلا يتسم الهدايه حتى يستقر الانسان في الجنه قبل ذلك فهو بحاجه الى الهدايه أما الذي يقول من المفسرين من معنى اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط المستقيم هذا أيضا قصور ليس هو كل المعنى هذا جزء من المعنى جزء من معنى الهداية الهداية تتجدد كما أنها أيضا لا تتم إلا إذا أمن الإنسان من عذاب الله جل وعلا ولا يامن كما قال الامام احمد حتى يضع اول قدم له في الجنه هناك يامن قوله قالوا فان كان في القوه, القوة جائزا وجودها وعدم وجود وجودها يعني أنها أمر واجب عند الأبد وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركه ولا ساكنه لعجل محلها يعني يعني منع من القوة والعجز عنهما يعني هذا مستحيل وانتنى اليد إلى خلقت في المخلوق شعل لها وظيفة تحرك وتناول الشيء وتعطيه لو وجدت مثل بدوني يوجع توجد تجعل هذه القدرة لا لا فائدة دي. كما أن القدرة على المعصي والطاعة يعني مخلوقة لله جل وعلا جاء الله بالنسان ولهذا بعضهم اختار الطاعة وبعضهم اختار هل والقدرة موجودة فيهم ولكن لماذا ما كانوا على سبيل واحد لولا أن هناك شيء غير هذا غير القدرة وهو فضل الله جل وعلا فتفضل على فريق اختاروا طاعة وثريق منع الفضل فاختاب المعصر. المعصر نعم قالوا في استحالة اجتماع العجي والقدرة بحال واحدة في جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف الحكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح قالوا وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجب وجود مسببه معه نعم يعني نفس الشيء يعني لو يكرر هذا الشيء ولكن باب الايضاح والاجر استحاله اجتماع العجز والقدره في مكان واحد يعني في حال واحد في وقت واحد هذا المقصود يقول دليل, دليل واضح على اختلاف حكم القدره الجوارح للفعل والجوالح التي لا تفعل وإذا كان القدرة للفعل سببا وجب وجود مسبب يعني الذي يترتب على السبب هذا مقصود نعم قالوا وإذا كان ذلك كذلك وكان محالا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حال واحدة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 يختار الكفر ويختار الناس على كل حال المساله يعني واذا كان كذلك يعني كانت السبب يعني الذي يترتب عليه المسبب لا ينظر اليه وليس له اثر يكون ممتنع ان يوجد شيئين في محل واحد يعني في هذا وفي هذا الانسان لان الانسان سوى عندهم الناس كلهم سوى الكافر والمؤمن سوى ولكن وجد مثلا الامام من هذا وجد الكفر من هذا والقدره واحدة والاستطاعه واحدة و هذا واحد يعني محل واحد كل هذه لا تكفي في كون الانسان يقتنع في هذا لكن الله جل وعلا بين البيان الواضح في هذا حيث جعل لهم قدره واختيارا وقال هذا طريق الهدى وهذا طريق الضلال فان شئتم املوا وإن شئتم اكفروا ومن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر هل يؤمرون بشيء لا يستطيعونه فهذا يكفينا إن الله جل وعلا خلق لهم استطاعة والقدرة والاستطاعة التي خلقت لهم هي القدرة والاختيار أيضا في عقولهم وفي افكاره فجعل عندهم الميت للضار والنافع وجعل ذلك إليهم هذا العدل هذا عدل الله جل وعلا وبه يحصل الثواب والعقاب لان هذا فعل ما امر به باختياره ومقدوره وهذا ترك باختياره ومقدوره وهو يستطيع ان يفعله وهذا شيء ظاهر ومحسوس وشاهد الأمر الذي كله به واحد والأمر الذي نهو عنه واحد لو كان مثلا الإنسان هو الذي يخلق افعاله كيف يحصل التمييز بين هذا وهذا سيما مع العقل إن هذا عاقل وهذا عاكل. وعاد يعرف الضار ويعرف النافع فلا بد أن يكون هناك أسباب أخرى غير القدرة التي في الإنسان وهي التي يقول ان هذه لو كانت مثلا كما تقولون إن هذا ممتنع لا بد أن يكون وراء هذا شيء حمل على الاختلاف بين هذين النوعين أو هذا النوع الواحد الذي هو الإنسان الذي فيه مثل المقبرة وفيه الاختيار فهذا المقبرة والاختيار صار صارت متفاوته بل متضادة وهي في محل واحد نعم وصح بذلك فشادط من زعم أن الله عز ذكره قد فوض إلى خلقه الامر فهم يعملون ما شاء من طاعات ومعصية وإيمان وكفر وليس لله جل ثناؤه في شيء من أعمالهم صنع يعني هذا باطل فالله له الهدى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الذي خلقهم وهو ربهم إن شاء هداهم وإن شاء أعضلهم وهذا هو معنى التكليف وهو الذي تقتضيه العبادة والدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا وإلا يكون ما فيه فائدة يعني يكون مثل صنع ابليس أنه على حق مثل ما سبق أنه فعل ذلك بخلقه وبإرادته يكون غير ملوء نعم قالوا فإذا فسد قول القدريه الذين وصفنا قولهم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 وجعلوه بمنزلة الآلة فكيف يكلف الأعمى أن يكتب ويخط بيده أو مثلا تربط رجلي الإنسان ويديه ويلقى في البحر ويقال له لا تبتل ولا تغرق أنه هم بهذه المنزلة يعني منعوا القدرة والإرادة ثم قيل لهم تكفروا، هذا لا يمكن او فاسد فاسد وظاهر الفساد نعم قالوا وذلك أن الله تعالى ذكره أمر ونهى ووعد ثواب على طاعته وأوعد العقاب والعذاب على معصيته فقال في غير موضع من كتابه إذ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم جزاء بما كانوا يعملون وإذا ذكر ما فعل بأهل معصيته وعدوته من عقابه إياهم جزاء بما كانوا يكسبون هذا حق يعني أن البهاده باء السببية وليست كما تقول المعتزلة القدرية إنها باء الغوض مثل إذا قلت هذا الثوب بدرهم يعني عوض عن الدرهم كذلك عندهم الجنه عوض عن العمل الذي عملته ولهذا اوجب على الله ان يثيب الطائره واوجب عليه ان يعاقب المعصيه العاصي لكن هذا نقول الباء سببيه هذا بسبب هذا العمل يدخلك الله الجنة وكذلك سبب المعصية تدخل النار ولكن الله قدر ذلك عليك نعم قالوا فلو كانت الافعال كلها لله لا صنع للعباد فيها لكان لا معنى للأمر والنهي لان الآمر يأمر غيره لا نفسه وإذا أمر غيره فإنما يأمره ليطيعه ليطيعه في امره فيما امره وكذلك نهيه اياه اذا نهاه يعني, يعني كل هذا يقول قالوا فلو كانت الافعال كلها لله يعني هذا جواب للجبريه لا صنع العباد فيها كان لا معنى للأمر والنهي يعني كيف يأمره بفعل هو يفعله هذا ممتج هذا قال لأن الأمر يأمر غيره لا نفسه لو كان كما تقولون لكان يأمر نفسه إذا أمر إذا أمر غيره يكون آمرا لنفسه فلا فائدة في ذلك وكذلك اذا نهى إنما يأمره ليطيع فيما أمره يعني ما يدل على أن له اختيار وله قدرة وأوكل ذلك إليه وبذلك يستحق الجزاء نعم قالوا فهذا أمر الله تعالى ذكره ونهى في قولنا وقول جهن نعم. فأثاب وعاقب فلن يخلو من أن يكون أمر نفسه ونهاها وأمر عبده ونهاه. قالوا ومن المحال ان يكون امر نفسه ونهاها فلا يخلو من ان يكون امر نفسه ونهاها او امر عبده ونهاه ان يخلو من هذا او هذا الظاهر الناري فيها همزه او او امر عبده ونهاه لا يخلو هذا وهذا هذا اول محال ممكن والثاني هو الحق نعم. قالوا ومن المحال أن يكون امر نفسه ونهاها عندنا وعنده فالواجب فالواجب أن يكون امر غير نفسه ونها غيرها هذا يدل على أن فيه لأن تجنب قال سقطت ومن المحال أن يكون امر نفسه ونهاها عندنا وعنده فالأمر للأجل وليس للأ نعم قال الجبرية على السنة يجيبون الجبرية نعم قالوا وإذا كان ذلك كذلك فلن يخنو من أن يكون امر ليطاع أو لا يطاع وإن كان امرا ليطاع فمعلوما فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاص وان وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية كما, خل... كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعة ولا معصية لأن ذلك ليس بكسب لأحد وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهى فيكون فعله طاعة أو معصية فالطاعة لصفر. إنما لصفر لا تستعجل هذا كلام لازم يعني يفهم العزيز. يقول وإن كان امر, أمر لي ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل مطيع والمعصية فعل لو كان كما تقولون أنه أن العبد كالآلة من فائدة في أمره أن يطيع أن يطيع أو أمره أن لا يعصي لأن الأمر لأن الطاعة والمعصية تكون فعل غيره يعني فعل, فعل العام هذا ممتنع فهو يدل على بطلان هذا القول الفاسد قل وان فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد كخلق السماوات وخلق الارض وخلق المخلوقات بل وخلق الانسان يسمى له دخل في خلقه فالله هو الذي خالق يعني يقول إنكم قولكم يساوي هذا إن الإنسان لا قدرة له على الفعل ولا على الترك فيكون مثل السماء التي خلقها الله مثل الأرض التي خلقها الله هذا باطل لا شك في بطلانه ولا معنى للمعصية والطاعة والطاعه في هذا أنه لا كسب له فيه ولا مطبرة له كل ذلك ابطال لقول الجبرية نعم لأن ذلك فالطاعة إنما هي الفعل فالطاعة, فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر والمغل. يعني بحذائه أمر يعني أنه رتب عليه الأمر ففعل المأمور والمعصية كذلك يعني أنه خالف الأمر فلا بد أن يكون هناك آمر ومامور والمأمور له مقدرة على الفعل وعلى الترك وإلا لا فائدة في الأمر كون مثلا الامر يأمر نفسه هذا من المستحيل نعم فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر والمعصية كذلك فإن نعم. كان أمر لا ليطاع فقد زالت المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاه فارتفع الثواب والعقاب إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته وكل هذا المعنى السابق نعم قالوا وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الاكثار في الإبانة عن جهل قائله فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار صح قول القائلين من أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة وهذا القول أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهميه هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرناها العدلة يعني لدلة التي ذكرت والادله ذكر ادله عقلية ولم يذكر الادله الشرعية العدلة الشرعية أولى أولى أن تذكر بهذا ولكنه أراد أن يضطل ذلك قول القدريه بما في نفوسهم ويقيمهم أو يلزمهم هذا يزم في ذبع منه باطل هذا إذا أقر بذلك ولكن مثل هذه المجادلة قد لا تكفي فالحق الذي يجب أن يكون مقنعا هو ما جاء في كتاب الله وجاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كيف يأمر من لا طاعة له ولا معصيه يكون هذا امر كأمر كقوله جل وعلا امسى الى السماء وقال له والارض اثيا طوعا او كرها يكون مثل هذا يعني مثل امر التكوين هذا لا احد يقول به لان الامر الذي يوجه الى عنده المقدره ولا ومقدر على الطاعة وعلى المعصية كنوا باستطاعته ولهذا رتب عليه الثواب، فهذا أمر بديهي، يعني بطوله وضلاله ولكن قول القدريه الذين يقولون ان الله إن الإنسان هو الذي يخلق فعله يقول إنكم خرجتم أيضا خرجتم هذا عن قوله الله خالق كل شيء والعجيب أنهم يخرجون أفعال الإنسان من هذا العموم ويدخلون فيه القران يعني يخرجونه منه يقولون القران شيء فيكون مخلوق فلماذا ما قالوا افعال العباد شيء فلا فتكون مخلوقه يعني اتباع الهوى فقط مع ان هي اولى بذلك فالمقصود أن كلا الطائفتين على ظلال وأمرهم غير مقنع لكل عاقل بل هو ينفر عنه الذوق كذلك العاقل نفسه ينفر عن هذا القوم فالله جل وعلا لا يظلم أحد والله جل وعلا ليس له شريك لا في ملكه وتصرفه ولا في خلقه وفعله فهو الواحد والأحد وأهم وقعوا في الشرك في هذا وأي ضلال اكبر من هذا كونهم صاروا مشركين في الربوبيه نعم قال رحمه الله القول في الاختلاف الرابع قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه وذلك اختلاف في الكبائر فقال بعضهم هم كفار وهو قول الخوارج وقال بعضهم أصبر. شوي شوي لا تستعجل الجمله اذا جاءت جمله هدف كل جملة وحدها مرصود في هذا الاختلاف في الاسماء والأحكام الاسماء مثل المؤمن الكافر الطائع العاصي الاحكام ما يترتب عليها هل يكون كافرا او لا يكون كافرا اذا سرى اذا فعل المعصيه هل يكون كامل الايمان او ناقص الايمان فالكلام الكلام هنا في مع الخوارج ومع المرجئه فالخوارج قابلهم المرجئه تماما وكذلك مع المعتزلة إن المعتزلة أيضا وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الإسل فلا معنى لهذا هذا يقول اختلاف الرابع اختلافهم في الكبائر يعني في أصحاب الكبائر وفي أحكامهم وأسمائهم هذا المقصود وقال بعضهم هم كفار وهو قول الخواجد أما المعتزل قالوا لا كفار ولا مؤمنين هذا المقصود هو بالكبائر ذكر الكبائر وتعيينها ليس هذا المقصود المقصود يعني أصحابها واسماؤهم وكذلك احكامهم نعم فقال بعضهم هم كفار وهو قول الخوارج وقال بعضهم ليس بالكفار الذين تحل دماءهم وأموالهم ولكنهم كفار نعمة وهم منافقون لأن لهم حكم المؤمنين قال بعضهم ليس بالكفار الذين تحل دماءهم وأموالهم ولكن كفار نعمة وهم منافقون كيف كن منافقين لأن لهم حكم المؤمنين يعني حكم المؤمنين في التسمية إذا كان يقصد المعتزلة لأن المعتزلة لم يسموهم كفار ولم يسموهم مؤمنين يكون عندهم منافقين ويكون هذا الكفر النعمة ثم هم في الآخرة يكونوا في النار ولكن الظاهر هذا القول الذي يقول هنا ليس قول المعتدين إنما قول بعضهم الذين قالوا مثل الكرامية الذين يقولون أنهم منافقون يكفي عندهم القول بهذا، ولكن السؤال خالف القول الكرامية هم الذين يقولون أنهم الكرامية نعم والنفاق معناه أنهم أظهروا شيئا خلاف ما في قلوبهم لأن الاظهار لأن الكبيرة تدل على ما في القلب عندهم هكذا كفار النعمة فكافر النعمة لا يخرج من الدين الإسلام كيف يكون مناثق يعني النفاق الذي هو نفاق عمل نفاق عمل فقط نعم ها؟ لا مرجع سيئة قوله قال أخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار ولكنهم فشقة اعداء الله ويوارثون في الدنيا المسلمين ويناكحونهم ويحكم لهم بحكم الإسلام غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها وهذا قول المعتزله نعم يقول ليسوا مؤمنين ولا كفار ولكنهم في الدنيا لهم الحكم في المعاملات وفي الإرث والإرث والمناكحة يعني أنهم يجوز أنهم يزوجوا ويزوج منهم المنافقين، منافقين هذا كهكذا حكمهم ولكنهم في الاخره في النار وهم يسمونهم يعني في الاثم لا يوافقون انهم كفار فماذا يكون اذا كان ليس بمؤمن ولا كافر في شيء غير هذا ليس بمؤمن ولا كافر هذه من العجائب يكون هذا مثل إذا كان هناك قطيع قطيعين من الضأن فخرجت واحدة وصارت بين القطيعين لا مع هذا ولا مع هذا أو مثل هذه عندهم ولكن في النهاية إذا مات صار في النار خالدا فيه إذن هذه التسمية ما لها قيمة ما لها فائدة إلا كام الدنيا فقط يعني يكون مثل يعامل عاملة المسلمين يكون مثل المنافق المنافق هكذا يعامل معاملة المسلمين ويرثه أولاده وكذلك يجوز أن يتزوج منه ويزوج المؤمنين ولكنه في الآخرة في جهنم لو تحت هذا الذي انفردوا به لم يشاركهم فيه أحد والعجيب أنهم جعلوا هذا جعلوه ركن من أركان الإسلام فأركان الإسلام عندهم خمسة ليست أركان المسلمين الذي شاهدتا لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت جابوا أركان من عند يوقتهم جعلوها خمسة وهي التوحيد والتوحيد قصدهم به نفس الصفات قالوا كذا والعدل والعدل قصدهم به وجوب أن يعاقب الله جل وعلا العاصي ويثيب الطائف وفي ضمنها الخروج على العمة والثالث المنزل بين المنزلتين وهذا مشكلة يعني صيبة أمور يعني كأنها مصادمة مصادمة لشرع الله جل وعلا نعم وكل أهل هذه المقالات الثلاث التي وصفنا صفة قائلها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها يعني يصير القول الثاني اللي سبق قول طائفة من الخوارج, الخوارج الخوارج الخوارج انقسموا إلى 24 فرقة وكل فرقة تضلل الأخرى وتكفرها هذا شأن البدع تجدهم مثلا يبدأون بشيء ثم ينقسمون إلى أشياء وكل واحد يحكم على الذي كان معه مشاركا في أصل مقالته لأنه ظل وكفر ولهذا يقول عن السنة من علامة أهل البدع التكفير أما عن السنة فهم يضللون ولا يكفرون يقول ظل في هذه المسألة وليس بكافر قول الرسول صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الامه على 73 وسبعين فرقه يعني كل هؤلاء مسلمون كلهم كل هذه الفرق الثلاثه وسبعين ولكنهم ما عدا واحده كلهم داخلون في الوعيد من اهل الوعيد الذين توعدوا في النار بالنار نعم وقال أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل وهم من أهل الجنة هذا قول المرجئ الذي يظهر أن هذا القول نتيجة لقول الخوارج يعني صار مصادما له هم يقولون الكفائر ما تضر نادم أنه آمن بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن إيمانا كاملا. هذا من أسوأ الأشياء قرر بالشرائع يعني قرر بلسانه ولا يلزم أن أنه يكون يصلي أو يصوم أو يحج او لازم ولا يضره ذلك ما عنده الايمان فهذه مصادمه تماما لقول الخوارج يعني مقابلة له تكون هو نتيجه قول الخوارج قول المرجئه والمرجئه هم الجهميه المرجئه في المحضه ولكن انقسموا الى اقسام حتى قالوا ان هناك مرجعات الفقهاء ولكن مرجعات الفقهاء هم الذين اخرجوا الاعمال عن مسمى الايمان فقط قالوا لا تسمى ايمانا ولا تدخل بالايمان نعم قولهم وقالوا لا يضرهم قالوا مع الايمان ذنب صغيره كانت او كبيره نعم وقالوا لا يضرهم على الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كذيرة إذن ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الإسلام هو شهاده لا إله الله وقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ولما سئل عن ما يدخل الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤث الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا المفروض أنه يقول أن تكر أن تصدق بقلبك وتكر بلسانك يكفي تقول جن أو لازم تصلي ولا نظن لو أن المشركون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بأنك صادق وأن الذي تقوله حق ونقر بهذا ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نمتنع من عديتك وقتالك وقتال اصحابك والامعان في ذلك هل يقول انتم مؤمنون وانتم من اهل الجنه ها هل يقول انتم اشر الكافرين أفضل الباطل نعم وقالوا لا يضرهم على الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل ذنب صغيرة مفروض ذنب صغير أو كبير مفروض هذا القائد ذنب صغيرة أو كبيرة لا يصل يعني هذه من طوات العمال الذين يقولون ظاهر فيه خطأ الله أعلم والأخطاء تكون من النسخ الغالب لما يقول الخليل بن أحمد يقول إذا نسخ الكتاب مرتين عاد اعجميا شو يعني أعجمياً؟ كيف إذا نسخ ألف مرة أو مئة مرة ماذا يكون؟ يكون مغلط لا معنى له. نعم. قالوا والوعيد إنما هو لاهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس لمن قال أنا مؤمن بلسانه وصدق في قلبه من المعلوم أن قريش أنها تصدق الرسول بل الرسول كل الكفار كله كما قال الله جل وعلا انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وقال في فرعون وقومه استيقنتها أنفسهم يعني استيقنوا ذلك ولكن جحدوها ظلما وعلوا كبر ولهذا يقول العلماء ان كفر التكذيب قليل فالكثير كفر الجحود والاباء لأن الرسل جاءت في آيات واضحه واضحة لا تخفى هؤلاء خالفوا حتى الكفار في هذا نعم. وقال آخرون هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله اجترحوا في المشيئة في الله إن شاء عفا عنهم بفضله ف... فادخلهم الجنة وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم من جنة واذا قوله الذين يردون على الخوارج وعلى القدرية إنهم يكونوا مؤمنون ولكن ناطصوا الإيمان ليس عندهم الإيمان الكامل إذن لو كان عندهم الإيمان الكامل لمنعهم من المعاصي إن المؤمن الإيمان كامل إيمانه يمنعه أن يكترث معصية أو يترك طاعة واجبة ولكن إذا وقعوا في الذنوب ما أدى الشرك إذا ماتوا عليها بدون توبة فهم تحت مشيئة الله إن شاء عقب عنهم بلا عقاب وإن شاء عاقبهم على قدر معصيتهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة ما ماتوا مسلمين على أصل الإسلام وجاءت أشياء يعني قد في الذين يخرجون من النار لم مثقال حبة أو قال مثقال شعيرة أو قال مثقال ذرة أو قال في آخرهم يخلي قوما لم يعملوا خيرا قط. السنه للسنة يعملوا خيرا قد زائدا على أصل الإيمان يعني من الأعمال ليس عندهم شيء من أما أصل الإيمان فهو موجود لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينادي في المجامع ألا إنه أو يأمر من ينادي ألا إنه لا يدخل الجنه إلا نفس مؤمنة الله أخبر جل وعلا أن الكافرين لا تفتح لهم باب السماء ولا يلجون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يريد الجمل في سم الفيار وهذا من أمور ممتنعة التي لا والله جل وعلا استثنى من ذلك الشرك إن الله لا يغفر أن يفرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا لمن مات على ذلك اما اذا تاب فالله يتوب عليه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا